Book 2 2 2 Семья العائلة العائلة дедусь الجد الجد бабуся الجدة الجدة فين і вона батько Мати الأب ماти الأم الأم فين і вона هو وهي هو وهي سن الابن الابن دочка الابن الابن він ونا هو وهي هو وهي برات الاخ الاخ سسترا الاخت الاخت فين هي ونا هو وهي هو وهي دياتكو العم او الخال العم او الخال Тика, Аламма, авилхала. Аламма, ау алхаля. Він і вона. Ми сім'я. Нахну Аила. Нахнуа і сім'я немаленька. العائلة ليست صغيرة العائلة ليست صغيرة سيميا велика العائلة كبيرة العائلة كبيرة